مَتَمَّ مُسْلِمَتَ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْضَى بِمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ شَفِهَ نَفْسَهُ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 ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطى لكم الدين ان الله اصطى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون